يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله ويا قاري كتاب الله محمد ابن عبد الله ويا قاري كتاب الله عليك القبة الخضراء تجاهد في سبيل الله